بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكه رسلا اولي أجنحة ألي اجنحه مثنى وثلاث ورباع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 ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا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 والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إياك يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر زرته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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الالوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الالوانها ومن الجبال وحمر مختلف وغرابيب ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانهم كذلك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 والذين أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدق لما لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير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 يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل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 إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ أَكْمُلَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَرُونِي أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يعذوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا انه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهدا أيما لهم جاءهم نذير لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَارًا السَّيِّئَ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا يسيروا في فَيَنْظُرُوا فينظروا كيف كان الَّذِينَ الذين من قبلهم وكانوا أشد مِنْهُمْ منهم وَمَا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض كَانَ كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من